شوفوا الايه عامله في ايه يعني حصلوا كده واغشي عليه دخل ينام مش قادر اعد يرددها ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ربنا حيفصل بيننا يوم القيامه يا ترى حنكن فانهي فصيل قال علي فما زالت به تلك القرحه حتى مات